فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أساطيرُ الأوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نبي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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم اضللتم عبادي فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء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 فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُنَ فَمَا تَسْتَطِيعُنَّ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَ وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِن هم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبغون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاؤنا لولا لَعَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجَرًا مَحْجُورًا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 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّبَائِبِ الْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا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 وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا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 ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ضربنا له الأمثال وَكُلَّمَا تَبَرَّنَا تَتْبِيرَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضي يسير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 وقياما. والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وأمن وعمل عمل صالح، فأولئك، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفور رحيم.